أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزال الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عم ما وتضع كل ذات حمل حملها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 فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعي يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم, فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة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 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يهن اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ أَوَّلُهُ وَأَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَانِ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 كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم أعيد فيها أعيد فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا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 ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وَأُحِلَّتْ لكم الْأَنْعَامُ إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان وجتنبوا قول الزور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 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم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 فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها, جنوبها فكنوا منها وأضعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم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 وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكي فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة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 وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من وَسُولٍ وَلَا نبي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم